وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله ليكم مصدقا لما بين يدي بن التوراة ومبشرا برسول يأتيهم بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عدوهم فَأَصْبَحُوا ظاهرين